قد بيقين يا حسين يا حسين من ضمير بك نادى نحن فيك مؤمنين قد ذرفنا الدمع حزنا وبكتك كل عين ولا طامنا الصدور بالهموم والأنين كيف أنساك ومالك من نصير ومعين إن دمك سكن الخلد وبكى العرش المبين وبكت فيها الخلائق من الناس أجمعين يا ذبيحة لظا عطشوا ما اليقين جزاروا جزارا فاضين ما له منه قرين كيف يا سيف تخطي؟ تفري في نحر الحسين شيعوا رأسك بالرمح هؤلاء المجرمين ثم صلوا بصلاه جدك الهادي الأمين كيف لا نبكي بشجو ببكاء وانين إن ذا صبط النبي وابن خير القبلتين كان يبكيه بكاء وهو في المهد امين وهو النحر الذي قد قبلته الشفتين ليته ياتي يراه نحره هودى من طعيم وبنات الحق تسبى ببكاها والأنين فتهاوت النجوم نادباه بحنين شهد القف ومواقف عبرت للعالمين لفحول قد تحدت عيشه الزل لحين فاستعدت لقتال مهتدين صابرين لو رسول الله يحيا قعد اليوم حزين عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر يا امير الساجدين بدم المقتول ظلما برماح الجاحدين تلعه خضراء غابت عند ذي العرش مكين دلعه خضراء غابت عند ذي العرش مكين